ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك, إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم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 تقيا. قال إنما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ولنجعله آية للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته ف وعبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذر النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من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 وقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها امرأة وما كانت أمك بغيا فأشعرت إليه قال كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله ما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار من ولد ما كان لله الله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى لا طبل بينهم فويل للذين كفروا من مشهد, يوم عظيم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم ظن الامر وهم في غفله وهم في غفله النبيا إذ طال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء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 سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك إنه كان بي حفيا وآتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى س절هم وما يعبدون من دون الله وهبنا له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 من تاب وامن وعمل صالحا فؤلاء يدخلون الجنه فؤلاء يدخلون الجنه ولا يطلبون شيئا جنات عدن وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا, إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيه ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة،, تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ومانتنا ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات رب السماوات والارض وما بينهما فاعبد فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً ويقول الإنسان ويقول الإنسان أئذا ما مت أئذا ما لسوف أخرج حيا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرًا هم والشياطين، ثم لنُحْطِرَنَّهم، ثم لنحطرنهم حول جهنم متجيّياً، ثم لنازعن، ثم لنازعن ثم من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن آلم بالذين هم أولى بها صليا ك حتمن قضي يا ثم نجد الذين اتقوا ونذر الظالمين ونذر الظالمين فيها وإذا تطلع عليهم آياتنا بينا قال الذين كفرو للذين آمنوا أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم هم أحسن أثاث ورياء قل من كان في الطلاله قل من كان في الطلاله فلمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يكون ونمد له من العذاب مدا كلا سنكتب ما يكون ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتي والتخذوا من دون الله آله والتخذوا من دون الله آله تليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن الشياطين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأسهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة لا يملكون إلا من اتخذين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه وتمتلك تقل الأرض وتخر الجبال وتخر الجبال حتى أن للرحمن وما ي قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمن أَرْلَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرْ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُّؤْمَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ يَقْرَنُ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ I'm